أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما أتوا عدون لصادقا يحبك عنه من أبك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساقون يسألون أيان يوم الضدين يومهم على النار يغتلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم بني تستاجدون إن في إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبأموالهم حق للسائل والمحروم وبالأرض آيات المحروم عزون. فورق بالسماء والأرض إنه لحق مثلما أنهم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فأقبلتْ إمرأته في صراطِه فصَّكَتْ وجهها وقَالَتْ عجوزٌ حَتِينَ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الحبيب العليم. قال الْعَلِيمُ قَالَتَمَا أَضَعُوْكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّ أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُرْجِلِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَاءً مِن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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجلوده فنفذناهم في اليم وهو ملي وفي حال إذ أرسلنا عليهم الريح العقيق ما تدر أتت عليه إلا جعلته كرامين وفي ثمود إذ لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأقلتهم الصالحة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والسماء بنيناها بأيدي وإنا لمسعون والأرض ضرشناها فنعم المائدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله اَخَر إِنِّي لَكُم مِّنْ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَصَّبُهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا اهْتَدَرُوا وَلَكِنْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَذَكَّرَةٌ مَا قَنطُ رُجُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَن نَّعْبُدَهُ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُعْبَدُوا إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم مِّنْهُمْ بِأَصْحَابِ جَهَنَّمَ فَلَا ريل للنذين كفروا من